يا مهدي بستان الوريد ينداس مني فارق المطر والي ينطر حبيب يعود مثل اللي يحفر بقبره والي يكتم على جروح لا بودي الفجر صبر يا ابو صالح عمر نرّاح يحكي لك قصاص مر إليك وعد نجم مرسال مهمه تقرأ ما تقرأ مهمه يا مولاي ضلع الطاهرة الزهرة ضلع الطاهرة الزهرة kan je het niet beloven. En ouais <todung je <todde hebt ورغينا العمر الشمعي نقرأ نتبكي الجمعي يا مهدي يا يوسف حلم عمري بيضت عين يعقوبك إذا ما بك أمل بجع ابعث على الاقل ثوابك ما تيوبنا وعفنا امتى يموت ايوبك صحنا من الصبر الله نظر مشبوح بدروبك جاك من المحب مكتوب عجب ما جاء أحمد كتبك يسألك يمتى يا موعود تكشف شمسك غروبك تكشف شمسك غروبك يمت سيد تردي وجماعة خلفك نصلي. الاذان بصوتك نسمع نقرا النذبك جمعه مثل مولاي بيدك اول واخر ولما انت تكحل القاك تكح الجفن كلناضي والينطر يجيبك يعيش بفرحه الباك يبو صالح يبو سترام رجلك المحب ترجع والعدل وياك يرجع يجبر الخطر حتى نقيم دولتنا ندحر دولة الكافر ندحر دولة الكافر uitbanen manabirna, ja يا وعلى المنذبح al نقرا dierpje na, بعيون المحب الدمعة تقرأ الندبك يوم الجمعة احنا ضوينا العمر الشمعة الشمعة ونقرأ الندبك يوم الجمعة.